أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي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 ذين شططوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله لولا لا يأتون عليهن بسلطان بين فمن أظلم من من افترى اِذَاعْتَزَلْتُمْهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنُذُرُ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الذين الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عديت تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وَضَرِبَ لهم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وجعلنا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ولم أُكُلَهَا وَلَمْ تظل منه شيئا مِنْهُ خلالهما وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا له وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ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 إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك, أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة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 فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ خيرا مِنْ جنتك وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا ظَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 سيرى هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مُتَّخِذًا المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم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 جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي اذانهم وقرا وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا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 كأمرا. قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى ياتي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 قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وأن الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فراد ربك ان يبلغاه اشدهما, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ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 صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ نطلع الشمس وجدها تقع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم